إن الحمد لله محمد ونسأله ان يستخضر ولا اعوذ بالله من شرور يوم قصير مسيات اعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا اشهد ان لا اله الا الله لا شريك له واشهد ان محمدا رسول الله من سلك فاز بجنات النعيم ومن حاد عنه يمين او يسارا رمي به في واد الجحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين إنك حميد المجيد أما بعد فإن اصدق الحديث كتاب الله وخير الهديد محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة فينا بلال السلام عليكم ورحمة الله بيصدقى. وبركاته أن كانت لتوضيل حكام ملوك المرام يشتين باب الغسل وحكم الجنود مقدمة بيشاشي الغسل الغسل بضم الغين اسم مصدر الاغتسال يعني الفعل دائما اما هذا كيف مصدر؟ يا اخي او كان اهلي النحو اه اختلاف يعني ايا كما اصلا مصدر يعني فعل اولا هذا مصدر كتب يكتب كتابا بل المصدر يكشف يعني مهمة لمصدري اما بواسطي مصدري معناه كلمة زالين قال دائما تقال معناه يتسيان يكسب زوابقين هذا اكسد يبيزاني <تصفيق> قال يقول قولا أو قولنا قال يقيل قيلوله وقيلنا نفس كلمة قالوا داخل كوادر يمكن بجري كتب يكتب كتابا كتب يكتب كتابه إلى آخر. هذه الجاريو دو مصدريه جاريو بيت مصدر سن مصدريه بو او بمعنى اجته عقب بما معنى اي مصدريه لس اول ذيبي او معناه إيه. الى اخره لذا بمعناه يعني الفعل قدا فعلي غصق علي خصوص ذاك استعمال الماء في جميع البدن على وجه مخصوص بكاليناني او لا برهو لا شيء على وجه مخصوص بتعبيتي وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع بالبقران وحديثه ولا إجماع. طبعاً الظاهر يكاد بعوريا بإجماع نيا لبرسي. ده إجماع أتكلم في إجماع ذكي. ده إجماع على إجماعك ما نبو يعني ده بي ده إجماع أساساً ده بي ده يعني آياتك يعني حديثك. بار ابن حزم دليل بارس ما دم آتو حديثك أبو آتو آتو حديثك أبو تثبت دليل يعني إجماع كان تبغى آتو حديثك لأخد إخوي في أسبوعينك لا تمت سوي إجماع يكبي يدبي إذا برا نيجي عارضة شكل لوان دعنا أبو لوان إيش ذا بيعطي إجماع واخدي إجماع إجماع اللي يوان لا يدوب يدبي لا يدوب يدبي إجماع على القرآن والسنة أتو مو واخدي أو واخدي لوانه قال تعالى وَإِن كنتم جُنُوبًا فَاتَّهَّرُوْهُ إن شرطيه إن شرطيه شرطيه جزيب الزنابي هكذا الزنابي تقول <تصفيق> سبقاً كان فاتطهروا كانت فاتطهروا جوابه لبوسي لبوس شرطيه والأحادث في هذا كثيره أو كان عالي سكان الجزوله يقول له أنا إذا جلس بين الشعب هالأربع يان إذا تمانية إذا جاء بين الشعبين الأربعة، شعبي الأربعة، بين الشعبين الأربعة، أنك الشعبي الأربع دوت أو مقابل أو شوي، مقابلي الشعب أربعة استاذة، ثم جهادها حول إذا كوا أو بتلجأ فقد وجبل غسله كورتة غسلك، وأذبده، يعني يرجعني شخص، وأذبده، عندك الإمام البخاري وصبر يعكفه، وأجمع العلماء على أن الجنابة تحلو. جميع البدني وإجمع علماء شئ لذكر خلانه من الغسل منها غسل منها، وثم لأنه يجتنب بعض العبادات وامكنتها. يعني بس التوق بس التوق يعني بي؟ يعني أولاد داخل بي عشان. خوب دائما القرآن أنتم لباس لباس لكم الدنيا هو سنو قصتنا زوجيناتي خلنا ما هنا. هستها لباس يدق. لباس لباس لباس لباس قميص لباس لباس لباس لباس لباس لباس لباس لباس لباس لباس لباس لباس لباس لباس على بو لباس لباس لباس لباس لباس لباس لباس لباس لباس لباس لباس لباس لباس لباس لباس لباس لباس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 وحي. ما صح؟ لو إيش ذيك أنا لا قمي الشباب كانوا هاي فكر إنساني يكسر ب بيرغوتة عبارة عبارة زواني أو بيرغوتة بالعافية لو وجهي سلم إلا الجودي سلم بمشي دشوا قنزيه زهون ده يا، الجودي سلم دشوا <سؤال> يعني هم خل بيходят شوا، مال واجمع اجمع وسط من جهلوبا لابطي لانه يجتن لبعض عبادات يمكنها لا بلوا الدور داك وته عندك عبادات دون يشكرن طالها ديك الذنابه لا واناك شفين وكمزقوت باله يخشى اقراتو يغك ذنابتو ذلابتو لون هذه بس بكان درس من الجهاز لا اما يواجه مدوسية ذلك بس كده بس وقت عادة هو او درس من الجهاز بذلبه وقرانه وي ملايكتي حفظها سوء كإنسان كزنابه بو لو نجكي بتماما، بلام لو غضلكي، بل لو تجشكنا بو نجنيا، لو قراني بدأ كده، بلام تم ما كان هو وياه، وان صلى الله عليه وسلم كوا لوكا، يعني وغلش كمي يعني واسواسن والعيادة بالله عاشق بي صلى الله عليه وسلم كالك يا نبي نيو السعادة قرأتوا دو بي بي بي ديني ديني سهلة إن هذا الدين يسر فاغلوه بالرفق ولن يشاد أحد هذا الدين إلا غلبه أو دين سهلة بزوانيش بيكتن كيف سكتناك لسر الا بخود قال تعالى ولا جنبا الا عابري سبيل حتى ما زال اجا ازري ابو قد ازري اصبي يعني بس يدوم سال دوام يعني بس يعي اتلان بس ما, ما حد تبيني جنابتي كجمع نجي عشان وياك مثلا إخوة العلماء اللي بيجيوا لا أنا نخيب خب اضطرني ما عرفت ليش بكم ياض شويدي مو خور عذر مهلا عذر هو بده ولا قي عذره كما زال الدنا ما كان قرايه وماله ايش عذر نيان يكسر يا إما اوكرم كرت يا إما هو كار وهي خطي يا راتو بيبي بو يبيتن اوكرم واجمعت الأئمة على أنه يحرم على الجنوب المكتوب المسجد همو إمامكال إسماعيل السلوية كوا حرام اليسر كابري ذنابت يبي ما نول مزجوت ما عدا بتمم من زريخو اللي كابدو قريته أوز يا مزه ورخص أحمد إمام أحمد رخصي خالد السليم للمتوضّع في المكتئب في المسجد والنوم اللي فعل الصلاة هذا بعلم إمام أحمد رخصت إياه أقرب لازن يجي شو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 لا بل ويوندج جديد يعني وكدي ما جاء في قوله تعالى كنخوف بالمرقد وان كنتم جنبا فتطهروا هل يغلق توجد جنابه صبكه با خيبكتو وروى الامام احمد وابو داود عن ابي رافع الخليج ان أن النبي صلى الله عليه وسلم طاب ذات يوم على نسائه يقتصد عند هذه وعند هذه اه في قال صلى الله عليه وسلم الرجل روجان كدته لها خزانة كدته لها خزانة شي كدته لها خزانة غصت پیش زاران لسادی اکثری بستهای هری خوشتیده پیش خوشتی نمی‌آید. اول می‌هر زارک زیمای کرد دو خوشتشیده باشه؟ آن دلیل گرفت نزاع نیاگی لبایی از دست می‌شین آبی. اول دزدیش سنته اما باسی خوصله کهی. خوصله. شما می‌دانید که بابی بابی خوصله. که وعده آیا اول دبی آن لبچیویی باید قبل از دزدی کنیم باشه؟ دزدی کنیم چیلا؟ اگر دزدی level jira ni tesela jira da birasiburde do zidchi biana jira do zi duam 200 do zikr la zid do safanin jira a do zaddasiburde do nakhir har sadasiburde da yitjar dari o kandin da yidda nasira eh wa ala fa qultu ya rasul allah do way bigham bili qay ala tajaluhu guslan wahidan ilayki gusur bi shikil wadabu dulusta قال هذا أزكى يعني درسته بخيه بلام أفضلية لو تيار تشترين يعني كاميره أويه أزخرزاني أو وش تمشين يخزاني وصار ذا في درسيتينين نو خزانا من الشيء اللي هو أبوه كاني اوش لو هو قوة هي زعلانة قاعد يقود سيد العالم يدابيانا قوة جزء يهمنا قوة إيوش لسه خالص يدي خياط وقد ظهرت الآن هذه الحكمة النبوية وهذا الإعجاز العلمي ليك الإعجاز العلمي سواء ما عليه إيوش تيار باش ولا بولي لإنسان لعورة إنساني هم ميز درسه هم مني درسه باش لو لميزي لبولي لو إيوش غسل ناكلة خودك ياك شويه قال الجرجاني يقل علي مكان إن الشارع الحكيم ليه الكاسته يا اخي ما تكيلو ما درينا به الشارع الحكيم ان خداي بالوردقان فرض الاغتسال بعد خروج المني فرضك ياخود بشوي باش درتوني مني ولم يفرضه بعد خروج البولي فرضيناتك ديالك هذه درتوني بالوميز مع أنهما من مكان واحد وعوض واحد يجمع كلاهما، فذلك أن الدولة تبص أمريكا ميز عبارة عن فضة المأكول والمشروب، أتخارنو خارنا وإلى خويا، أو زيادة وبيسية لا ودي تدري دبت ميز، بلام، وأما المني بلام منيتي فهي عبارة فهو عبارة من عن مادة مكونة من جميع أجزاء البدن. مادة جذابة لحمولش درس دوا. لحمولش. نجل بذاق النقار النووي. هوايا. ولذا نرى الجسم يتأثر بخروجه. مثلا كذا يتأثر بخروجه يعني كاريجريه ودرسوني. مثلا كابراه ميزي نكادن درسي. اه استراحة دكى بلام تأثيري لناكا. بلام اكاك زماعك بك زارك هو اكا الزياتري طاقيس طاقي ما ندينه بي فيه يحصل به اخوار دنيه بخواه فيه يحصل بهشتك يا كوهذا اللي هو طاقي صرفك بلعام لما يحصل به طاقي صرفناه بي تأثير ولا يتأثر بخروج البولي ولذا نرى الانسان بعد الجماع تضعف قوة بدنه فالزماع هو دلاشي انسان كزنه فالغسل بالماء يعيد إلى البدن خشونت بقى أو ترى ذكانتن أو لعشي إنساني هذه القوة المفقودة لخروج المني وين لأوق أو هي زي كوا درت مني سلمي قوة شو هذي كما أن خروج هذه القوة من الجسم تسبب وما درتوني أو ما درت دابته الكسل طملي هیچکه زنی پاش زیما به اولای انباق مادون نه اگر سیبایی صدمتی کرد انسانک صدمتی یعنی هزار بطر اگر زیما هشیم کردند دوامشی سیب آقای کردند ایشان خواهند پاشی و خواهند پاشیدند و ولی دیزلو جایی روی جسم داشتند خوشش تند است دویدن باشی وقتی میگم آشی خوبه صرح لطبه للقناة دكتور كانش أن الارتسال بعد الجماع يعيد الى البدن قوته دكتور هذا قوة راتع الإنساني وأنه أنفع شيء له في تنشيط دولة الدم في الجسم ليعود إليه نشاطه وقوته لا أو قوة جانته شيء بدن خيالك يا أبي غي تقول القطلوت لوجه دير، حنا خايل باشيني، ادي باه يوناخين، هتوجني، توشي كسل بي طبل دير قال غير كان من وام ان ترك الاختسال وزنان خصوصا يسببونه اضار كبيره زريز الشيءه تماما عمليه نافعه جدا للرجل والمراه على السواء وكل إذا اذا فقد بالعمليه الجنسية النشاط والحيوية فإن الاغتسال يعيد إلى الجسم ذلك النشاط وتلك الحيوية ولله في شرعي حكم وأسرع صور حديث؟ ويكي. ها بروي قمتها قتلتها آه دلالة تحرق سودمنت الزوج سودمنت لبا بياو لبا اقته على الصا وخو يقتل اذا فقد اغربزريك او زركت بالعمليه الجنسيه لكات النشاط الحيويه نشاطي نالي يعني قنبلكاتن فان الاغتسال خوششتن يعيد الى الجسم لولا شيء ذلك النشاط أو يزرو يشدون وتلك الحيوية ولله وخدائكم المرور دجالش في شرعي لشريعتك يا أخوي حكم وأسرار صناعة بندو حكمته شتى ذايا ما تبغى تكتب كلمة كذي نحوى فيز لابوري كابلاك أباني هتقرأ قدو لو تاري فيز ذكره من كذا قرآن زاي أو جراحين داعينه تشكو ما تشكو ما سقودني خزمات دين الله ان شاء الله والله لو بغا رمضان باش شاء الله ان شاء الله, الله. سعيد الخدري رضي الله تكنه يسعدك ويستنانا حاب اورك بس كيشكي انت حالك مقدمك تجيب زروانيه يعني بس حالك من ما هم بلغة البرام سول السلام ما باشا نيل الأوطاء أو يجلس أو يحكمه. عند الأحكام ثلاثة حيوانة. أما كموما نختار كده بيله ويبيس ببيت كنابي. إن شاء الله. نعم حكمة باش بس مرتاح عندك لا على جسد أو ما كل مستفيد بيوه. دعوني في من إن شاء الله من اورو حديثي لقد اردت ان اكون مسجدا ولا يجب ان اكون مسجدا لانه يجب ان اكون مسجدا لانه يجب ان اكون مسجدا لانه يجب ان اكون مسجدا لانه يجب ان اكون مسجدا لانه يجب ان شاء الله. لانه يجب ان اكون مسجدا لانه يجب ان اكون مسجدا لانه يجب ان ماء من الماء يعني من المني يعني كعوتها خشوشتنا فيها لمنية. ليه بكرش بيدو تين بالعرا بالعريصة كلمة ساعة ساعة باشا؟ ساعة ساعة يتشاروش ما هو ما دو كريم دو همان حروفه يشان معناه خوشة يشان معناه منية كارت دو دو هتاج جوازنا همان بع همان في الماء من الماء امتداء وخبر ما من الماء ايش خبر جالوا مزورا قال بي لانه يجعله مجرور لقطر في زمانه وتقطر المكان لقطر كلمه لك هو أو دائما اوانا خبر فالماء الاول ماء الاغتسالي اوي كمتيا بليتلا اغتسالي, إغتسالي خشششتن والثاني المني النازلي دفقا بليب لذه بليتلو اوي لو من يكن دفقا ولكن هذا هو مجرد اخرون من المال والمال معنى والمال والمال والمال والمال والمال والمال والمال خروج المني والمال والمال والمال والمال والمال والمال والمال والمال والمال والمال والمال فلو أنا حري عندي يا نفسي نفسي نفسي، نفسي وقد سماه الله ماءا، خواي بالرجال فقال تعالى خلق من ماء دافق، ماءٍ دافق، يعني مني إن دافق. وبين اللفظين جناس تام اما جناس تام ما غير تام عشان؟ تام هو هو هو هو هو بس الجناس غير تام هو هو هو سين هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو يعني إلا تغلب داعي وفي بعض الطرق إنما الماء ومن الماء إنما جبودات حصل قصرها ما يخذ من الحديث يك الحديث يدل على أن وجوب الاغتسال من الجانب بس أو حديث سيباس تاخير سووا خي من سووا حديث سك عقليه أو حديث سا من سووا طالما إذا أويه كميلوم عسكر ديان بس بيصير يوي كانت تردان كوية استمعاتي فقيلة دخول بشوي لا يكون إلا من الماء إلا منها جنات هي أو وابو الذي هو المني. وأنه إن لم ينزل أجرد أن فلا غسل عليه الجلابه هيك خوش بلان منسوخ هذا لخالد حسين بخوي بازا الحديث يدل على ان هذا الحكم فالمداقبه كاو حكم بمفهوم العصر كوحصلت قد بواصل على يان انما يان ما طالب إلا محمد مثلا المستفاد من تعريف المصدر إليه سُرِيَّةٌ للناس وهو الماء الأول كما ورد في الصحيح محصورا بأداته انما بقول إنما الماء من ماء فأدل العصر يفيد أنه لا غصلة إلا من الإنزال خالصا الارتزال هو إفاضة الماء إرتجاز بدل فذا او على عموم الجسد جسميا الجسد عقليا لاشد واجمعوا على مشروعيه الدلك اجماع لتر كواهاتو 20 بس 1990 باولو لوشت الا انهم اختلفوا جوازه كانه ناكوك نوتيكستي نا نا ايسته وازبا ينازمني. أودت بدعيني أنا بقول الشيخون، والصحيح الذي عليه الجمهور أنه لا يجب. لا يجب. كده يجب لو لا جل. كذا، أولي زمود لسه، كذا أي زمود؟ إمام إمام دو يا كان في لأن ذلك ليس من مسمى اختسان، سك خ خ داس هو داخلي خوششتنية. بس لا خوشوا. حفل إجتماعي. منطق. بس. حفل إجتماعي. بس. تعالوا، مفهوم الحديث، هم عنده حد إسمانة، تابسا مفهوم، هو أو باجي منطقه بعشا كسرى بازنكاه مفهومي, مفهومي حد يسقي علي مفهومي لك علي مخالفه الذي بعده وليس له معمل أما مندوع علي اسمانه مخالف يكتريبه دين تمشاتخين بذان علوم خصوصا مطلق ومقيده <تصفيق> باشا يعني سابق ولاحقه مثل اول زغلول قتله وي نسخ ومنسوخه حكمه كان يديك بك ليه قال ده ضمن فيها وليد قال جمهور العلماء انه منسوخ به ك كانت ما قلتوا هو منسوخه منسوخ يعني هو انت يستر كذا مين حكمه غير استغربتوا أو قول بيعمل برموجي، بلى. تبغى تجيب يا مدي مشاعلي ذي، كهوا هذين بيعملين. حكم كين السكوتة، حكم. نك لفظا كام، لفظا كذا بيعمل ده شو تعرف؟ سابت مو؟ أو مثلا منسوخش زيادة لبوسية، لبوس اللبوز تسهيل شريعة دائما كبدايات ديناتية قرصة. أو صحابان ذرب قرسي، أو أمام الرجال الشاني بوه. أما الذي صار يبان لوالدك ما نكرهه ما أوده ويكي شو هذا زين ويكي فين الحكمة في الغش من الجانب الحكمة تسير لغشتين جنابت والله هو أعلم حسب أو شيخي أن البدن لاشيء إنسان بعد الجماعي يصاب بالخمول والكسل والضعف توش يزاي فوند توش توجي توش يزوجن والاغتسال يعيد الى نشاطه خوشوشتنيش زي انت السيد الدكتور نشاطي لابو زياد دكا وحيويتي والله لطيف بعباده وقال الله وقال صلى الله عليه وسلم عن الوضوء بعد الجماعة يقبل فرمجي صلى الله عليه وسلم عن ابنه خزيمه روايه ابنه حبان للصححين ايتوه امامي حاكمه مستدرك ايتوه لوره فانه انشط للععودي كما غير مشتهى لابد دار الدوم نشاط زيادة ذاك، وفتحميم الغسل بالماء أشد نشاطا وقوه لإن بعمومي غسلاتي بقوا ده بدو إنسان سير نشاط قوتي زيادة حيث كيف؟ اه. ولا أو لا وعن أبي غريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين الشعبي الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل متفق عليه حتى قيمان المخاربين مسلم طبعا اتفاقنا سألت أبو غريرة رضي الله صلى الله عليه يقبل بيغم بني غريرة إذا جلس أقدانش دريوان تفاراني يكتدي ثم جهدها قام وقت خروج واكد يعني لبو الزباح فقد وجب الغسل اذا للرواده اللي نزل او لم ينزل او لم ينزل هو اللي ينزل، أجل أجل كان هو ينزل حتى اگر واجبه يتن لكان حديثش حديث ايش قيد نسق ديتهوا اذا جلس طبعا يديش يديش اذا بلغ الختانان <تصفيق> طبعا ما عندك مماسة نعي نالين كختانية ختانة يحيى إيش من مستحيلة ألمين بس يحيى ييجي منيح كده إذا بلغ الختانة إذا تقال ختانة إذا تقال ختانة نفسيش يعني ختان وختانة أو دي شئ يعني خذا لك لا لا مقالش على أحد سكش لطيف راقه بال إيه مفترض إذا جلس إذا شرطية فعلكش يجلس يا شو عبي بضم الشين المعجزة قال ابن العذير والشعب النواحي يعني الصوار لا يك ها هو بيقول لا واختلفوا في المراد بالشعب الأربعة وال والراجع أن المراد بها يدا المرأة ورجلاها وهو عن الجماع بس لا يشيخ أوين راي راجع وياه دوداسي أفلت لا قدو في هكاني شو يلا أكثر بري يعني سأبليه ندب إياه وخيه ما <تصفيق> لا اي عطاك एग्जाम قلت بان سرتوخه قلت ماباس الدوتشي افرات الدوتشي طلعت بلا منك انا اش او غير يقول لك أنت وكما قصدي به دودس يعرفون جهدها بفتح الجيم والهاء أي بلغ وجوده توعناي بحركته في العمل بها جاء في بعض الروايات الحديث إذا التقى الختانان فقد وجب الوصل بجد والمراء مراد ختان الرجل وختان المرأة كان فقد الفاء رابط للجواب ربطي للجواب ذكر دائماً جابي له وجا وزو... بين جاب شطوف على شط وجلس ثم جاء جملتان الثانية الشرط أشترط هو شكل خدي الجملة قد حرفت أكيدة إذا دخلت على الماضي بت... فعلى تحقيق يعني بنيش لكن ليه كنا نشبل دقيق في الماضي هو غص ليش ألكونا نبصي للعهد الذهني عهد الزهني بجلسه هو ما كان مصحوباً معهوداً ذهناً فينصرف إليه الفكر بمجرد النطق مثل حضر الأمين كبعث يكسر براثي ذهني كقدر الغسل أولاً ما يكسر وإذا كان الغسل لغالثياً في أجل المكالميني نعمل بذلك مع ما يؤخذ من الحديث والغسل بضم البرد به الفعل ما يخبرني الحديث الشعاب الأربعون يدا المرأة ورجلها، أوياك وجلوس الرجل بينها أثناء الجماع هي ألي قصبة من صفات الجماع. يعني اشتني بيعيش برشوازه، لكان تجمع بعشرين أوياك مع جواز غيرها ما دام الإيلاج في مكان الحظ وهو القمر. برشوازك بجلسها. باشر. Neriye başlaver? Son son neyi baskıydı? Albin insan dilusta. O ayet işte gömbers Allahu subhanahu ve teala bütün. Şöyle. Düburi azat ba'mul vashi harama. Meyle şin etendin ve deku ile khod salat. O ayet işte gömberde misal olsun. E men ata arrafan au kainan au saahiban au ata imra'atuhu fi duburi faqad kafala bima unzila ala اذريت لازم خلاف لا سروي ياك اايا خوي يعني كفري أصغر. ان نفس العلاجي بيساكم ان نفس العلاجي بتغييب الحشمة دي موجب للغسل وإن لن يحصل الإنزال. يعني داخل هذا داخل المكان أقرب يجعل هذا المكان المراد يجعل هنا المكان الذي يكون مع المكان الذي يجعل هذا وألزق الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا ما الذي يجعل هذا داخل بخلاص، لا بس يخلص، عمل يكمل. إن من دوكل الحديث ناسخون لما فومن الحديث. لذا أولي خدباري ختاق لبديشة الواسكان كواجهة نصي أولي بيشوكل ودليل النصي مروان عن أبي كعب عن أبا بن كعب قال كانوا يقولون إن الماء من الماء رخصة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بها في أول الإسلام. رخصة الماء؟ جا وقت يوم النبي يقول <تصفيق> يا ثم امر بالاغتسال بعده دوى فمنك بتبوي لخذي ومحمر صحا ابن وقال الاسماعيلي إنه صريح على اشاره البخاري وصريح من النسخ ويؤيد هذا الحديث الآن الكريمة كلمه كنت قال الشافعي الجنابة تطلق بالحقيقة على الجماع ولو لم يحصل للإنزال زناب أجلب أموش تشياء لحقيقة أجرد زماعبو أجرد داشب الزيزة وغنبو يعني منيش نهات أما منطق هذا حديث أبي سعيد فليس منسوقا بعنيت أبي هريرة فإن الإنزال يوجب الغسل برعب لاي إمام شافي رحمتي أخواني سعيدا حديث أبو سعيد الخدري كأي كاشتربو دلالة منصورنيا بحديثي فإن الإنزال يوجب الغسل لا يبقى مشعفيه تأ إستش فيؤا إلا دبين دابس من النبيين من النبيين غسل سنيا بلى قوله فقد وجب الغسل في دلالة أنه ليس على الفوري وهو إجمال العلماء كذلك فقد وجب الغسل يعني وان دقي أو دقيق أو ما بس هذا الدب يعني دناه أوشيكار بين زمان أوشيكار دبي تواني درجين جيب شو عجبني بتوعه حتى استبيان بيجي يعني خوي سبحانك اللهم وبحمدك شو الله إلى إلا أن نسأل رضي ونعمت ورحمة من لا